ومنه على وحيه أرسله ره رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين فهد الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وجاء به بعد الشتات فصلوة الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحاب الغ المامين م تسرتعين بنظر وأد أذن بخ ووس تسللي من كثيرا أمما بعد أيها الإخوة الكرام. بعث الله جل وعلا رسله الى الناس مبشرين ومنذرين وجعل الله تعالى معهم من الآيات البينات والمعجزات الظاهرات ما يقيم الله تعالى به الحجه على البشر وجعل الله تعالى لكل نبي من المعجزات والآيات الظاهرات ما يكون متوافقا مع احوال قومه لتقوم الحجه عليهم فبعث الله تعالى موسى عليه السلام في عصر انتشر فيه خوارق العادات والسحر فجعل الله تعالى له من الآيات ما هو في ظاهره ينافس ما يفعله قومه فكان فكان يلقي العصا فاذا هي حيه تسعى ويخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين فبهر بذلك كل ساحر واذل كل فاجر واما عيسى عليه السلام فبعثه الله تعالى في عصر انتشر فيه الطب وانواع العلاج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 فكان له من المعجزات ما يتعلق بذلك بعث الى من يهتمون بالفلك فجعل له من المعجزات ما يقيم الحجَّة عليهم بذلك بعث إلى من يهتمون بالأمور اللغويَّة والإعجاز وغير ذلك فجعل الله تعالى له من المعجزات ما يُقيم به الحجَّة على هؤلاء جميعًا أما المعجزة العظيمة التي آتاها الله تعالى لنبينا عليه الصلاة والسلام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 تبقى إلى الناس جميعا وتُلقى بينهم ولقد وصف الله تعالى كتابه العظيم فوصفه الله جل وعلا بأنه نور فقال سبحانه وتعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وبين الله جل وعلا أن من أعرض عن القرآن فإن له معيشة ضنكة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى قال ابن عباس ذكر الله تعالى هنا هو القرآن تكفل الله تعالى لمن أخذ بالقرآن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 أشدُّ تفلُّتًا يعني أشدُّ ضياعًا من الصدر ونسيانًا له فإنه أشدُّ تفلُّتًا من الإبلِ في عقولها وإذا رأيت بعيرًا معقولا من قدميه أو من يديه يعقلونه لألا يذهب بعيدًا تجدُ أن البعير يسير ثم يقف يريد أن يُفلِتَ رجله من هذا القيد من هذا العقال فلا يكادُ يسير أمتارًا إلا ووقف يريد أن يتفلت لينطلق فيقول عليه الصلاة والسلام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 ولا كان يكتب الحديث كما كان يفعل عبد الله بن عمر بن العاص ولا كان يتقدم صبوف الجهادي مقاتلا قائدا كما كان يفعل خالد ولا كان ينفق المال الكثير كما كان يفعل عثمان ولا كان ذا رأي سديد ملازم لرسول الله عليه الصلاة والسلام كابي بكر وعمر ولا كان ذا سيف صليط على المشركين كعلي رضي الله تعالى عنه ولا كان مُلازِمًا يخدم النبي عليه الصلاة والسلام مثل أنس ومع ذلك استحق أُبي بإكرامه للقرآن أن يُكرمَ هناك استحق لما صرف الوقت يتلو كتاب الله ويتدبَّره آناء الليل وأطراف النهار استحق أن يذكر الله في السماء اسمه وان يقول لنبينا عليه الصلاة والسلام اقرأ على أُبي بن كعب سورة البينة وينتفِظ أُبي انظر كيف يرفعُ الله أهل القرآن كيف يُعِزُّ الله تعالى شأنَهم؟ كيف يستمِعُ الله إلى قِراءَتِهِم؟ يقولُ نبيُّنا عليه الصلاة والسلام لله أشدُّ أذنًا إلى قارئ القرآن الماهر به من صاحِب القين إلى قينته الله جل وعلا يستمِعُ إلى من يقرأُ القرآنَ إلى من يُرَتِّنُه ولذلك قال سيدُنا رسول الله عليه الصلاة والسلام زيِّنُوا القرآنَ بأصواتِكم إن الصوت الحسن يزيد القرآن حسن. وقال عليه الصلاة والسلام زوا أصواتكم بالقررآن. فصوت يز بالقرآن. والقررآن يزين, يزين صبح أكثر تأثرا بالصوت الحسن. وكان عليه الصلاة والسلام يثني على قرراء القرآن. جلس عليه الصلاة والسلام يوم مع أصحابه وهم راجعون من غزوة من الغزوات. فقال عليه الصلاة والسلام.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 فقال الله جل وعلا عن قرآنه الذي أنزله علينا مُصدِّقًا لما بين يديه من الكتاب لما بين يديه لمن سبقه مُصدِّقًا لما بين يديه من الكتاب ومُهيِّمِنًا عليه مُهيِّمِنًا عليه جامعًا كل ما فيه من عبر وفوائد قُدِّمَت إلينا نحن وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن في آخر الزمان إذا هجر الناس القرآن رُفِع القرآن عنه وقال الله جل وعلا لنبينا عليه الصلاة والسلام ابتداءً ولنا تبعًا قال وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورًا اتخذوه مهجورًا بدأ يمرُّ على أحدهم اليوم واليومان وربما جلس على الإنترنت ساعات وربما جلس يقرأ الجرائت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 أن يمرُّ عليه اليوم واليومان والثلاثة ولم يقرَى وقال الرسولُ يا ربِّ إن قومِ اتَّخَذُوا هذا القرآنَ مهجُورًا من هجران القرآن عدم معرفة معانيه والله لو وصلَ أحدَنا كتابٌ رسالة من شخص يُحِبُّه وصلَتك بلُغَةٍ لا تفهمها وصلَتك بأي لُغَة لا تفهمُها لما مسحت الرسالة وقلت لم أفهم كلا وإنما حرِصتَ على أن تبحَثَ في معانيها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 قانون رب العالمين الدستور العظيم يجعله يجعله جانبا ويطبق مثل تلك الانظمه ومن احسن من الله حكما لقوم يقنون من, من الله حكما لقوم يقنون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فاولئك هم الظالمون فاولئك هم الفاسقون من هجران القران عدم التحاكم اليه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 ابحث في الانترنت وتجد هذه المعلومات زن المرأة بريضة زوجها إذا ما اشتكى زوجها قال أنا ما اشتكي خلاص ذاك اعتدى على عرضي أنا ما اشتكي لا يعاقب عليه القانون وإن اعترفت واعترف الباغي الذي وقع عليها هجران لتحكيم القرآن ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقينون هذا من هجران القرآن من هجران القرآن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 القرآن يرفعك يوم القيامة في الصحيح تأتي البقرة وآل عمران يوم القيامة كأنهما غيائتان أو غمامتان أو فرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما إذا قيل له من أن تعلم بدأت تدافع عنك البقرة وآل عمران إذا قيل له فعلت اعلم صيّعت البقرة وآل عمران تحاج parlك إذا كنت تقرأهما ويقال لقير القرآن يوم القيامة اقرأ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 أسألوا الله أن يجعلنا من أهل القرآن أسألوا الله العلي العظيم أن يجعلنا جميعًا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته وأسأل الله أن ينفعنا بالقرآن وأن يجعل القرآن قائدًا لنا إلى رضوانه والجنة وأن يجعلنا ممن يرفعهم الله تعالى بالقرآن ويجعل القرآن لهم عزًّا في الدنيا وعزًّا في الآخرة يا رب العالمين اللهم اجعل القرآن محفوظا في صدورنا واجعله يا رب مقروءًا في بيوتنا وحفظه يا رب لصبياننا وبناتنا وأهلينا يا ذا الجلال والإكرام أقول ما تسمعون وأستغفر الله الجلي العظيم إلي ولكم من كل ذنب فاستغفروا وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله على إحسانه شكر له على توفيقه وامتنانه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 اللهم من أراد أي بلد من بلدان المسلمين بسوء فرد كيده في نحره من أراد أي بلد من بلدان المسلمين بتفرقة او فتنة فرد كيده في نحره وافضح سره وكشف ستره واجعله عبرة للمعتبرين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين اللهم ونسألك لبلادنا خاصة أن تحفظها من كل سوء أن تحفظها من كل سوء من أرادنا بسوء فاصرف عنا كيده يا قوي يا عزيز يا رب العالمين